رباه رباه صلي سرمدًا صلي صلي سرمدا على المضلل بالغما الله الله الله الله الله يا رب صلِّ سرّ مدا على المظلل بالغمى الله الله الله الله الله الله يا رب صلِّ سرّ صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام على المضلل بالغمار من مكة لما ظهر في المهدي نضار القمار وافتخرت آل سرمدى على المضلل بالغامات حليمة لما رأت أنواره قد شرقت جاءت إليه وعنقات وقبلت تحت اللفاة الله سار مدى على المضالل بالغمام واشرعات وهي تقول لبعلها ان القبول لا شك في هذا الرسول هذا المضالل بالغمام سرمده على المضلل بالغمان الله آه الله آه الله آه الله آه الله, آه الله آه يا رب صلي سرمده على المضلل بالغمان Let me